Ya, ya, Erpi, ya, alemiu, ja, ya Rab Ya Olami alhuyub Oalim alhulub Ya Rab يا ربي جاي اقول لك بجد نفسي اتوب يا عليم بالخبايا واعلم بالنوايا يا ربي تعبت من جري ورا هوايا يا عليم ربي تعبت من جري شددني اكتر معاسي وقلبي آسي عاسي مش عارف لي ساعدها لوجودك كنت نازي سترى في الرحيم الحمد في وجهي بالدنيا مغرور بشبابي ولا اهلي كله يا رب زائل ومش راح يبقى غيرك انا جاي من قلبي قايل مش عايس حد غيرك في وحدتي ببكي وضعفي ليك بشكي رغم ان انت عارف انا جاي ليك بحكي كتير في ودي حاجات ليا كان الطريق النور ضلمت بيه ديه كان النور ضلمت بيه ايديا ببكي على حالي ببكي على حالي ببكي على حالي وتشدني ليال كانت, كانت طريق النور ظلمت بأدية ببكي على حالي وتشدني ليالي أعيشتاني في توها ومعصي واخداني ستكون طيب والسكتي, والسكتي قريب لكن أعصي وجرحي يكبر الماء يطيب يكبر الماء يطيب ماليش ما إله غيرك and yeah. yeah. انا في خيرك اويني على نفسي ومطعش يوم غيرك يا رب انت لساتر كل العيوب وعارك اجعل لزنوب اخر من يوم حسابي خايف من يوم حسابي خايف انصر على نفسي ابعد عن الشيطان انا نفس توب نفسي اعيش معنا الامان انا نفس توب <bookedimenode> أعش معنا الإيمان أنا أن نفس تويب نفسي أعش معنا الإيمان يا علام الغيوب وأعلم <أه> بالقلوب يا ربي يقولك بجد نفس توب يا علام الغيوب <أه> وأعلم بالقلوب يا ربي يقولك بجد نفس توب يا علام الغيوب <أه> بيجي اقولك بجد نفسي اتوب يا ربي بيجي اقولك بجد نفسي اتوب يا ربي